استمع إلى الحوار ثم قرأه وتحدث عنه مع أصدقائك مكونات الحاسوب والتلفاز مرحبا يا حسن كيف الحال؟ أهلا وسهلا يا ليلى الحمد لله بخير لو سمحت هل من الممكن أن تتحدث لي عن مكونات الحاسوب والتلفاز باختصار؟ بكل سرور يا ليلى الحاسوب له خمس مكونات أساسية هي الصندوق والشاشة مع الكاميرا ولوحة المفاتيح والماوس والطابع أما التلفاز فيتكون من الشاشة وجهاز الاستقبال وجهاز التحكم يا سلام أشكرك يا حسن حقا أنت تعرف هذه المكونات جيدا ده شكر على واجب يا ليلى